اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم على آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد نواصل ان شاء الله تبارك وتعالى التدارس لكلام الله سبحانه وبحمده سائلين الله التوفيق والسداد ونقرأ نستمع بدايه للمقرر الذي يقرأ علينا يتفضل الأخ الشيخ أبو عبيدة يتفضل الأخ الشيخ أبو عبيدة وفقه الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحب يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا خَلَاقُ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَهُمْ اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا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 جزاكم الله خيرا وطيب الله عن رضي ورضي الله عنك نعم قال المصنف قال الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وأنا أنزل على الملائكة بباب لهاروت وماروت الآيات قولوا تعالى واتبعوا ما تدري الشياطين في سبب النزولها قولا طبعا هنا هذا الكلام متصل بما تقدم لما قال ربنا تبارك وتعالى نبذ فريق من الذين أتوا الكتابة كتاب الله وراء الظهور كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين فقولوا واتبعوا معطوف على قوله نبذوا كتاب الله وراء الظهور واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر نحو ذلك قال هنا في سبب نزولها قولان حدوم أن اليهود كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من التوراة إلا أجابهم فسألوه عن السحر وخاصموه به فنزلت هذه الآية قاله أبو العالية والثانية أنه لما ذكر سليمان عليه الصلاة والسلام في القرآن أو ذكر سليمان عليه الصلاة والسلام في القرآن قال يهود المدينة ألا تعجبون لمحمد صلى الله عليه وسلم يزعم أن ابن داود كان نبيه والله ما كان إلا ساحرا فنزلت هذه الآية قاله ابن إسحاق وتتلو بمعنى تلت وضع أو الاتباع وضع كما قال ابن عباس عند ابن جرير قال ما تتلو يعني ما تتبع قال وعلى بمعنى في وعلى بمعنى في واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي في ملك سليمان يعني في عهده في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام وبعضهم قال على على الظاهرية ويكون معناها معنى التضمون وضع أي اتبعوا ما تتني الشياطين على ملك سليمان يعني ما تتmare الشياطين على ملك سليمان في زمان عادي هو أصلا موجود قبل سليمان ولذلك السحر موجود قبل عهد سليمان عليه الصلاة والسلام فقد ذكر السحر في قصة موسى مثلا عليه الصلاة والسلام مع السحرة كما في قصته عليه الصلاة والسلام وموسى قبل, قبل سليمان المهم قالوا في كيفية متلت الشياطين على ملك سليمان ستة أقوال يعني كيف كانت الشياطين تتبع السحر في عهد سليمان قالوا هناك ستة أقوال قال أحدها أنه, لما خرج أحدها أنه لما خرج سليمان عن ملكه كتبت الشياطين السحر ودفنته في مصلاه فلما توفي استخرجوه وقالوا بهذا كان يملك الملك ذكر هذا المعنى أبو صالح بن عباس وهو قول مقاتل وقد ثبت ابن عباس من طريق سعيد بن جبير كما عند النسائر السنة الكبرى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما لما سيتمعنا تسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا جسدا يعني شيطانا هذا بجمع السلف والقصة معروفة قال وهو قول مقاتل قال والثاني أن آصف آصف هذا كما قال قتادة قال هو كاتب سليمان وكان جليسا لسليمان عليه الصلاة والسلام وكان وزيرا له آصف ابن برخايا ابن سمعيا ابن ميكايا هكذا نسبوه جماعة قتادة وغيره آصف هذا كان يكتب ما يأمر به سليمان. عليه الصلاة والسلام ويدفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان استخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكذبا وأضافوه إلى سليمان رواه سعيد بن جبير عن عباس والثالث أن الشياطين كتبت السحرة بعد موت سليمان عليه السلام ثم أضافته إليه قالوا اكرمه والرابع أن الشياطين ابتدعت السحرة فأخذ سليمان فأخذ سليمان فدفنه تحت كرسيه لئلا يتعلمه الناس فلما قبض استخرجته فعلمته الناس وقالوا هذا علم سليمان قاله قد والخامس أن سليمان أخذ عهود الدواب فكانت الدابة إذا أصابت إنسانا طلب إليها بذلك العهد فتخل عنه فزاد السحر فزاد السحرت السجعة والكفرة قاله أبو مجلز هذا الخامس فزاد السحرات السجعة والسحر عندكم تصح إن شاء الله هذا الصحيح في قوله بمجلز صحيح في قول أبو مجلز فزاد صح فقط عندكم إن شاء الله الإخوة يتابعوا تصح فزاد السحرات السجعة والكفرة قال أبو مجلز والسادس أن الشياطين كانت في أهل سليمان عليه الصلاة والسلام تسترق السمع فتسمع من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيز أو أمر فيأتون الكاهنة فيخبرونهم فتحدث الكاهنة الناس فيجدونه كما قالوا حتى إذا أمنتهم الكاهنة كذبوا لهم فأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة فاكتب الناس ذلك الحديث في الكتب وفشى في بني إسرائيل أن الجن تعنم ريم، فبحث سليمان عليه السلام في الناس، فجمع تلك الكتب في صندوق، ثم دفناها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنوا من من الكرسي إلا احترق، وقال أي سليمان عليه السلام. لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان جاء شيطان إلى نفر جاء الشيطان إلى نفر من بني إسرائيل فدلهم على تلك الكتب وقال إنما كان سليمان يضبط أمر الخلق بهذا ففشى في الناس أن سليمان كان سحرة. والتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصمو بها هذا قول السدي طبعا قول السدي رواه ابن الطبري في تفسيره وابن بحات في تفسيره طيب هذه الأقوال فهذه لبذة من أقوال علم السلف في هذا المقام ولا يخفى أن ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفين والله الهادي فالخلاصات في قوله تبارك وتعالى على ملك سليمان أو في الذي أنزل على الملكين وماتده الشياطين على ملك سليمان هذه القصص كلها دل على أن الشياطين هي التي تبعت السعر وسليمان منعها عليه الصلاه والسلام فلما مات أضافوه إليه كذبا وزورا أي نعم قال قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا واضح. وما كفر سليمان هذه ما النفية قطعة قال دليل على كفر الساحر لأنهم نسب سليمان إلى السحر لا إلى الكفر هم قالوا سليمان ساحر بل لا وسليمان حتى جاء بعض الأثر أكفره بالله. واضح. بعضهم يعني جهال فربنا برأ نبيه ما قال وما سحر سليمان صلى الله عليه وسلم وكذلك. كذلك ولكن قال وما كفر سليمان فهذا يستفاد منه أن ذلك السحر سحر بابل أو السحر الذي هو مبني على الشرك شياطين هذا سحر كفري وهذا السحر الكفري الذي لا يختلف فيه وضعه ومن تعطاه فقد كفر سواء تعطاه تعليما أو طلبا أو استخداما إذن القرآن قال لمن اشتراه يعني كل من استعمله فهو كافر سواء لجيهت الطلب أو جيهت العمل أو العلم أيضا تعلمه نحو ذلك تعلمه فهذا السحر الكفري قال وما كفر سليمان دليل على كفر السحر قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعني لذلك تقدم معنا في القصة, في القصة أن الذين علموا السحر ونشروا السحر واستعملوا السحر من الشياطين وتعلم منهم بني إسرائيل يهود وإذاك اليهود يكونون من أسحر الناس أسحر خلق الله تعالى وإذاك سحروا النبي صلى الله عليه وسلم ولازال السحر فيملا يومين هذا عذاب الله وياك فربنا قال ولكن الشيا ولكن هكذا بتشدي قرأ جماعة ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وضع بعضون قرأ بالتخفيف ولكن الشياطين كفروا قرأت حمزة والكساي من السبعة وقرأت أيضا بن عامر خففوا النون ولكن ولكن الشياطين كفروا طيب الشياطين يرفعون نون الشياطين لكن من قرأ بالتجديد يقرأ ولكن الشياطين كفروا طيب, طيب قال قوله تعالى وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب الله رتهم قال أبو العالية لم ينزل عليهم السحر يقول علم الإيمان والكفر فالسحر من الكفر فهما ينهيان عنه أشد النهي رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثت عن عبيد الله بن موسى قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطيته وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله على جبريل ومكائيل السحر ونركز في النقطة هذه قولوا تعالى وما أنزل على الملكين اختلف في هذا التفسير حتى هنا اللغة جمعت وقف والابتداء اختلفوا بهذة الدلالة فبعضهم قال هذا الكلام ليس موجود عندكم في الكتاب فقط نقول أقول لكم ببالفعل ولا الكتاب أبني على التلخيص والاختصار وما أنزل على الملكين قيل معطوفة ما هنا وما أنزل على الملكين معطوفة على الأولى الأول ما هي واتبع ما أي الذي تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابلة هاروت وماروت فقيل هذا عطفها ثم لما قيل هذا عطفها اختلفوا في دلالتها هل دلالتها النفي؟ أو الوصل يعني هل قولوا تعالى وما انزل على الملكين نافية ما هنا ما, ما التي هي مثل ليس وما التي تنفي كليس الناصبى بقول أهل الحجاز القاطبة ما التي تنفي كليس أي وليس انزل على الملكين هذه نافية يعني لم ينزل السحر على الملكين هذا قول أظهر كلام بالعالية قال لم ينزل عليهم السحر جماعة قالوا السحر لم ينزل على الملكي فذهبوا إلى أن ما نافية وبعضهم وهم عامة السلف وهذا اللي الدل عليه الآثار هو الصحيح الذي لا يقبل غيره علوا بالطبقة وكثرة في الورود أن ما هنا موصوله، يعني بمعنى الذي فإذا نقرأ يعلمون الناس السحره. وما انزل يعني نقول يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكي اذا في سحر تعلمه الشياطين بقدر الله تعالى الكوني وفي سحر وقع بتعليم الملكي اختبارا امتحانا بقدر الله الكوني وعلى هذا تكون ما موصولة أي والذي أنزل على الملكي أيضا طيب الذين ذهبوا إلى ما نافية ما الذي نفوه الذي يظهر في كلام هنا عطية قال ما أنزل الله على جبريل وميكايل وهذه قالتها اليهود لتروج للسحر زيادة على أنهم اتهموا بي سليمان عليه الصلاة والسلام اتهموا بي جبريل وميكايل قالوا السحر نزل على جبريل وميكايل فقال ربنا على القول بالنفي وهذا وجه هذا جمع قال المرات إذا فهم من ماء النافية يعني ينفى أن ينزل السحر على عين جبريل وعين ميكائيل عليهم الصلاة والسلام لكن نزل على غيره ما رجل, ما رجل فهو نفي في المعين من الملكين من هما فلما الدعي أنهما جبريل وميكال عليهم الصلاة والسلام نفي ذلك على القول بأن ما نافية قال فالمراد وما أنزل على الملكين يعني الملكين بعينهما جبريل ومكة. وبعضهم قال لمن ذهب أن ما نافيه إلى القراءه الغير مشهورة. وما أنزل على الملكين الملك وما أنزل على الملكين أي لم ينزل على الملكين. قال سليمان وداود بي جمعنا المدينة بأن الملكين يعني الملكين هنا قرأوا بالملكين. هذه توجيهات. لما النافية والقاسب بن محمد أحد الفقهاء السبعة وتجدون الكلام هذا كله في التفسير بفضل الله القاسب بن محمد رحمه الله قال لا أدري أيها كانت آمنت بي يعني لا أبحث ما نافية ولا ليست نافية قال أنا ما أبحث لعله أراد رحمه الله كما جاء في كتاب القدر الفريابي لما سئله هذا السؤال بعض السلف هل السحر نزل من السماء قالوا هذه ليس من مسائل المسلمين لكن الذي تدل عليه الاثار أثر بن مسعود اثر علي بن ابي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس صحيحه متصلح رضي الله عنه اجمعين ان السحر نزل من السماء على الملكه بقدر الله سبحانه وتعالى يبتلي الله بما شاء من شاء وقصه ابتلائي ما سجات معنا وهي ثابت فاذا قلتنا والذي عليه عامه اثار السلف نعم رحمه الله أنهما كانا ملكين وأنهما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان فان قال قائل طمطمان كيف نقول سحر نزل من السماء هو الذي ينزل من السماء ليس كله وحي تعبدي هناك نزول من السماء قدري ومنه انزال المطر وإنزال ما شاء ربنا القدره سبحانه فكما ينزل الخيرات جل وعلا قدرا ينزل الشر قدرا لأنه سبحانه وبحمده خلق الخير وخلق الشر والسحر من جملة الشر واضح فلذلك لا يشكل عليك هذا في القدر مهم جدا وإذا كنا نعتقد كما قال القائل والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير اعني بذات تقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة الوطهرة فنحن لما نقول قدره الله قضاه الله يعني كونا كونا بالمشيئة والإرادة الكونية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أما شرعا وحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير هذا الأصل هذا الشرع شرع ما هو تكفير الساحر وكفر وجود اجتنابه ونطهوت هذا الحكم الشرعي أما الحكم الكوني القدري الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ولا بد أن تعلم لنتهي لها باب القدر مهم جدا أن كل ما قدره الله من الشرور والبلاء والمصاب في حكمه يعلمها سبحانه موصوف بها فهمت يعني الله عز وجل نعم إذا قدر الشر ومنه إنزال السحر اصول السعر والابتلاء بالسعر هذا من جملة النصائح فإنما في ذلك أي في في هذا الإنزال في فعله معلل أنه سبحانه لحكمة يعلمها جل وعلا واضح لأن فعل الله سبحانه وتعالى كلها تدور بين الحكمة والعادل والفاضل ففي باب الهداة نقول هذا فضلا أنعمت عليه في الهداية وفي الضان نقول أضل عدلا وفي الفضل والعدل لو الحكمة البالغة لو الحكمة البالغة التامة لا يسأل عما يفعل هم يسألون وتدين ربك بأن له ماذا بأن له حكم ما فعل جل جلال الله سبحانه وتعالى لذلك من يستشكل قال كيف نقول هذا بعض الناس نزل من السماء كذا إذا هذا يقرأ هذا غلط هذا لا يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة ولذلك من جمع بينهما فقال الارادتان واحده سيقول ما قال الكفار لو شاء الله ما اشركنا هذه عقيده من قدرية المشركين قدرية المشركين مشركين يقولوا ما دمنا نشرك شاء الله لنا ان نشرك اذن الله يحب منا ذلك فقال فقال قالوا كما قال الله عز وجل عنه وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا اي نعم الله عز وجل شاء ان يشرك فلان وأن يكفر فلان لكن لم يأمر به أمر تعبود ولذا بعد هذه الآيات في صورة النحل جاء قوله ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله هذا الأمر لا هذا الأمر تعبودي الذي يحبه الله ويرضاه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله شئ بالطاج إذا ما يجي شخص يقول لو شاء الله ما سحرنا لو شاء الله ما فعل السحر نقول شاء الله نجع له السحر وشاء الله أن يقع الضرر والبلاء والشر بإذنه لكنه سبحانه قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت هذا الأمر التعبد وانت متعبد بهذا فهمت القضية فماذا جيدا طيب إذن لدلع للآثار أنه السحر نزل في حديث مرفوع في سندي تفرد عند أحمد في مسندي حديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر قصة نزول السحر في المسألة ثم قال المصنف والذي أنزل على الملكين قولان أحدهما أنو السحر هذا عام روى عن ابن مسعود روى عن ابن مسعود والحسن وابن زيد والثاني أنو التفريقة بين المرء وزوجه للسحر روى عن مجيد وقد ابن باز كقولين طبعا هنا هذا مببل السحر يعني. يعني سحر خاص بعضهم قال وبعضهم قال جنس السحر طيب هنا قال المصنف الإشارة إلى قصة الملكين ذكر العلماء أن الملكين يعني هاروت وماروت عليهم الصلاة والسلام إنما أنزل إلى الأرض لسبب وهو أنه لما كثرت خطايا بني آدم دعت عليهم الملائكة طبعا هذا جاء في أثار كثيرة صحيح لابن عباس لابن مسعود وجماعة قال بعضه لما حصل الشرك بعد آدم كثرت المعاصي بعد آدم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك قال دعت الملائكة على بني أدى فقال الله عز وجل لو أنزلت الشهوة والشياطين منكم نعم فقال الله عز وجل لو أنزلت الشهوة والشيطان منكم صحيح مكتوب عندكم شياطين، الشيطان منكم منزلهما من بني أدى أو الشياطين ما يهمنا شيئا باب واحد جمعة أو فرد لفعلتم مثل ما فعلوا فحدثوا أنفسهم أنهم إني بتلوا اعتصروا فأوحى الله إليهم أن اختاروا من, من أفضلكم ملكين فاختاروا هاروت وماروت عليهم السلام وهذا مروي عن ابن مسعود بن عباس قال المصنف اختلف العلماء ماذا فعلا من المعصية على ثلاثة أقوال يعني ركبت فيهم الشهوة ونزلوا إلى الأرض ابتلاء من الله لهم الناس اختلفوا من المعصية التي كانت منهم قال منهم على ثلاثة أقوال أحدهما النوما زنايا وقتلاء وشرب الخمر. قال ابن عباس. والثاني الن النوما جارا في الحكم. قال عبيد الله بن عبد الله بن عجبا أحد فقهاء السبعات. والثالث النوما هما بالهمة همة هم من الهم. النوما همة بالمعصية. الثالث النوما همة بالمعصية فقط. قال ونقل عن عين أن على أن الزهرة أتتهما وهي امرأة فأرادها وهي امرأة جميلة وهي امرأة فأرادها أو فراودها طبعاً قالنا أن الزهرة كانت امرأة جميلة وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت ونروت فراوداها فراودها كل واحد منهما على على نفسها ولم يعلم صاحبه وكان يصعدان السماء آخر النهار. فقالت له بما تهبطان وتصعدان، بما تهبطان وتصعدان فقال أو قال بسم الله الأعظم، بسم الله الأعظم. فقلت ما أنا بمؤاتيتكما، ما أنا بمؤاتيتكما، أو التخفيف بمواتيتكما. يعني على الموات يعني القبول أو الموافقة. يعني أنا لا أتيكم على ما تريدون. إلى ما تريدان حتى تعلماني تعلماني تعلماني يعني كلاكما قال فعلماها اياه فطارت إلى السماء فمسخها الله كوكبا وهذا إسناد صحيح علي بن أبطال ثبت علي بن عمر أيضا رضي الله عنه طيب اذا هذه قصتهما انه ملكان نزلا من السماء وابتليا بما ابتلي به قال ربصاني فأما, فأما بابل فروي عن الخليل أن ألسن الناس بلبلت منها بها يعني اللغات واختلفوا في حدها على ثلاثة أقوال أحدوا أنها الكوفة وسوادها سوادوا عن ما أضيف لها قال ابن بن والثاني أنها نصيبين إلى رأس العين قاله قتد والثالث أنها جبل في وهدة يعني مكان منخفض في وهدة من الأرض قاله السدي قولوا تعالى انما نحن فتنه اي اختبار وابتلاء طبعا بابل معروفه اليوم بابل في ارض العراق وقد ثبت عن علي بن ابي طالب انه نهى عن الصلاه فيها في موطن الخسف هنا قولوا تعالى انما نحن فتنه اي اختبار وابتلاء يعني لما يعلموا شخص يقول انما نحن فتنه يعني اختبار لك طيب قال وما يعلمانه من أحد حتى يقول يعني أخذ عليه من أحد أنه إذا تعلم علم واحد يقول لله إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر أي فلا تتعلم وهذا يدلك أنه تعلم السحر كفر قال ربنا سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به ما بين المرء وزوجه هذا نوع من أنواع السحر سعر التفريق أي نعم. الشيطان حرص عليه ثبت أنه يراجع اصحابه قل لم أتركه حتى فرقت بينه وبين امرأتي فقل له أنت عندي. لذلك الشيطان أنك ما تكون في سعر التفريق عفان الله وياكم قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله صنفنا قال قول تعالى إلا بإذن الله يريد بقضائه قضاء الكونية قال الله عز وجل طبعا لما نقول يقع بقضاء الله الكوني يعني قد يصيب المؤمن من جهة البلاء السحر قد يصيب المؤمن من جهة البلاء البلاء به نعم ربنا قال ولقد علموا فما قالوا يتعلمون ما يضر ولا يفعهم ولقد علموا لمن اشتره قالوا إشارة إلى اليهود يعني اختاره يريد السحر واللام لام اليمين يعني القسم ما له في الآخرة من خلاق قال فأما الخلاق هو النصيب الوافر من الخير يعني هذا التكثير لمن أتى السحرة أنه ليس له خلاق في الدنيا ولا في الآخرة قال ربنا قولوا تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم أي باعوها به لو كانوا يعلمون العقاب فيه هم يعلمون لكنهم لا يعملون قولوا تعالى ولو أنهم آمنوا يعني اليهود ولو أنهم آمنوا واتقوا أمر السحر لمثوبة قال المثوبة الثواء لمسوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أي قال يعملون بعلمهم يعملون بعلمهم هذا ما يتعلق بآية السحر على جهة الاختصار, على جهة الاختصار وانا في التفسير الاعتقادي فصلت في أمر السحر وبينت يعني أنواعه وتحقيق اعتقادي هذه السنة في هذه الآية لمن أن يرجعها من دروس التفسير الاعتقادي نكتف بهذا القبر سائلين الله تعالى توفيقه وسداده وهداه ورشاده انه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم